إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا وَزُورَ وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي عَلَيْهِ عليه بكرة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 بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا